117. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 118. وأما مَن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 119. وما يغني عنه ماله إذا تردى 111. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 112. فأنذرتكم نارا لَا تلظى إِلَّا لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 114. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وَماَا لِحَد الندَهُ مِنْ النِعمْمَةِ تُجِزَاء إَِّ بتِغَ أَوجههِ رَبِّهِ الْأَعلل وَلَ صَوْفَ يَرضَ